إذ هم الطائفتان منكم أن تكشلا والله وليهما i on my كونوا انتم من الذين كنتم تخافون او يكبتون و well وَتَقُومُ النَّارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَصْيَعُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ دَعَا أَن